يا صاحبين السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم, أنتم وآخروا ما أنزل الله بها من سلطة إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أنا رأى لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمعا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي اذكرني عند ربك، فأنسى الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بالضعفين. وقال الملك إنني أرى سبع بقرات سمان، كلهن سبع عجائز. يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وأقر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون